وَاللَّا يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَائِكُمُ إِنْ اِرْتَبَتُمُوا فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّا يَمْ يَحِضُّ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسُرًا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 وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتموا فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من